بسم الله الرحمن الرحيم عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ الَّذِينَ هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ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 عَلَّنَا سِرًّا وَهَاجَ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَتَجَجَ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا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 إِ جَهَن مَنْ كََة مِر صَادَا للطغينَ مَبَ ل بِثينَ فِيهَا أَحقابَ ل يَذُقُونَ فِيهَا بَغدَ وَلَا شَرابَ إِللاا حَممَ وَغَسَّقَ جَزَأَو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 تَأْقِينًا مَفَاذَا حَدَائِقًا وَأَعْنَابَا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابَا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابَا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابَا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 أبصارها خاشعة يقولون أإنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرا قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طوى فقل هل لك إلى أن تزكى وَأَهْدِيَنَّكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَضُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَدَا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى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 فعسمكها فسواها وأرطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعاً لكم ولأنعامكم فإذا جاء الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طوى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم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 عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرا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 مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَه ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَه ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَلْيَنظُرِ الْإِنْسَانُ سُ إلى طامه أن أصب الم قَّا شَنقَقُن الأأَْضَ شََّّ فِيهَا حَبَّ وَعنَبَوْ وَقَضبَ وَزَيتَُ وَنَخْلَ وَوحَدَ إِ قَو بَوْ وَفَكِهَكَو وَأَبَّ مَتَ فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وَصَاحِبَتِهِ وبنيه لكل امرئ يومئذ شان يغني وجوهي يومئذ مسفرا ضاحكة مستبشرا ووجوهي يومئذ عليها غبر ترها انقلب أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت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 وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالخُنَّسِ جَوَارِكُنَّ النَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ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 قم وَمتَ شَونَ إِلا أي شَ له رّ عَلَمِين بسم اللهِ الرحمانِ الرحيم إ السمُ فَنْطَنت وَإذَا الكَوانكِب تَثَرت اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قدمت وأخرت يا أيها مَا وَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الذي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ بِسْمِ اللَّهِ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 لَسُوْر رَبِّ الْعَالَمِيْنَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّيْنَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّيْنَ كِتَابٌ مَرْقُوْمٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للمكذبين. الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلٌّ مُعْتَدٍ أَثِيم إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُوم يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ قَوْنٌ مِّن رَّحِيمٍ مَخْتُومٌ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِن كَثِيرٍ عَيْنَي يَشْرَبُ بِهَا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 اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم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 إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُم لا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ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 الذي له منكر السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الَّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي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 Bismillahi rrahmani rrahim was samaa'i wat taariqi wama adraka ma'at taariqu najmu ان كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تَنَسَرَ الْسَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءُ إِذَا تَرَدَّعَ وَالْأَرْضُ إِذَا الصَّدَعُ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ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 سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا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 لا وان كفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم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 وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعم ف يقول ربي اكرما واما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ أَكْلَ اللَّمَى وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَأَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرا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 ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتا و هديناه نجدين فلقد حمل عقبته وما ادراك ما العقب فانكر أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمًا ذا مقربة اوم مسكينا ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمه اولئك اصحاب الميمنه والذين كفروا باياتنا هم اصحاب عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها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 كَذذَّبَتْ ثمَمُودُ بِطَرْوهَا إِذِ بَعَثَ شْْقَّهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهنَا قَتَ اللَِّ وَسُقِيهَا فَنْكَذَّبُهُ فَقَروهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِم رَبُّهُمْ بِذَم بِهِم ولا يخاف عطباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنفى ان نسعكم لشتى ان نسعكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسر واما من بخل واستنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله إلى تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذعتكم نارا تلوى لا يصلى والأشق الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتق الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى لله تيران وجي ربي الأعلى ولن سوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما وداك ربك وما قلى وللakhiratu khayrun laka min al-ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fa tarda alam yajidka لَن فَهدا وَوَجَدكَ عَائِلًا فَأَغْنَا فَأَمَّ اليَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّ بِنْعَمَةِ رَبِّكَ فحدث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 فانمع العسر يسرا انمع العسر يسرا فاذا فرت فانصب والى ربك فارغب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 من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة, ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّا تادِن تجرري من ت تحتها الأها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 بسم الله الرحمن الرحيم الاهاكم تتكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما اليقين لا ترون عَيْنِ اليَقِينِ ثُمَّ ماذا تُسأَلُ نَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لفي خسر إِ الذي نَ آممَنوا وَامِن الصَّانِ حَكِ وَتَوصَوُ بالِالحَِّ وَتَوصَو بالِالصَّبُأَ يغ الرحمَانِ الرحيم وَإِلُ لِكُّه مَزَةٍ لُمَزَه الذي جَمَ مَلَ وَعددَ يَحسَبُ أن مَا لَهُ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 أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا قريش الا فهم رحله الشتاء والصيف فاليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف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 ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر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 يصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم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 ففاتت في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس مِن شَرِّل وَسواسِِخَّاس الذي يُسِسُ فيِي صُدُور النَّس مَِ الد النَّتِ وَ